وَالْأَبْضَانِ آمين زِينَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَعَةِ مِنَ الذهب وال والخيل وان الخير المسوم والخير المسومة ولن هام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اولئك بيقوم بخير من ذا عليكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري, تجري من تحتها النهر خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره وقران والرضوان من الله والله بصير وَأُولِي الْمِطَامِبِ الْقَصْرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِبَادَ اللَّهِ إِسْلامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب ولمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصيل بالعباد الله أكبر إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين فَقِطْ قَوْلَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ نَّيرٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة وما لهم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 وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شيء قدير. في النَّهَارَ وَيُطْلِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونرضى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماء وانافلا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يوم تجل كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تودل و النبيها وبينه اللهم غفور الرحيم ولاطيع الله والرسول فإيه تولوا فإيه تولوا فإن الله فإن الله لا يحب الكافرين اللهم الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امرأة عمران رب إني صرت لك ما في بطني محررا فتقبل من مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُوْثًا وَاللَّهُ أَحْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الزَّكَرُكَ الْوُثًا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٍ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 ووجد إن دهار الزيار قال يا مريم لك هذا قالت هو من الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ربا قال رب هب من لدوك ذرية إنك سبيع الدعاء فنادته الملائكة وهو يصلي وهو ثنا بان الله يبشر ان الله يبشر بك يحيى مصدقا بكلمه من الله بكلمه من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي غولا لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي بلغ عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الناس ثلاثة أيام ثلاثة أيام من ستر ستر أيام ستر ستر أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشر ولبكاء الله وإذ قالت الملائ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم طنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه لَا اقْتِنَامَهُ وَأَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم مسني بشرو قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء أمره, أمره فإنما يقول له فإن ويعلمه الكتاب والحكمة والتولاة والياد إلى ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفخ فيه فيكون قائلا بإذن الله أبرع لكمها ولواص ورحي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التونونات ولأحل لكم, ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجعتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون صراط مستقيم الله فلما احس عيسى منهم الكفر قال من اصر الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا الرسول مع الشاهدين ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إمّا إليّ مرجعكم فأحكموا فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأمّ الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما No sé الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من اللَّهُ وَمَا الله وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْأَذِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ الله لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا لبا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون الله يا الكتاب الذي تحاتون فيه إبراهيم وما أوزلت تنات ولا إلا من علمه أفلا تعقلون يا أنتم ها حاجدة في ما لكم فلما تحاجون في ما ليس لكم بهن والله يعلم وأتوم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي وولى الصالحين ولكن ولكن المسلمين وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ هَذَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ ولي لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب متكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا بالمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب أو يحاجوكم من ربكم قول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما من رحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الله أربيه بحجاء من سيل، كعصر.